يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنبذوا بدلكم تسؤكم ان تنبذوا تسْألوا عَهَا حينَ يونَزَّل القُرآن تُبدَ لَكُ مع فَ اللهَّهُ عَهَا وَلهَّهُ وَفُورٌ